طول ده مين السيفون الودي دا اكبر على النادي بسم الله الرحمن الرحيم الله الله انزال الله وكان هو انتازيميد روح يا سلام يا رب ولكن في ايديكم الى سهلك يروح انو الله اكبر الله اكبر يا حضره النبي ماذا الله قائل مذهد جردهم مسددا ايوه كده اهو يا عيني صابه يا سلام يا روح في او ورتم من هنا يا سلام والله يا قران والله يا عم الجلد. Oh, دهو اه والله ده تردون وهداه تسلو حاجه كده والله والله والله كده تفيد ثم والحاجات الله اكبر فتنتم صبرتم وتعدنوا وت الى الحفمت تيسوا ويفطرها محمد الله الله امر لن يجد فوقه مثل ستي قمت الحادث الكبير هو والله والله يا اخي ما هو هذا حاضر النبي تلك يا اخي يا اخي كم عينين يا ثالث صحه ذلك بمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اه dəqiqdir. Yəsar. Lanik all of them. الشهوم الحج of the men. Come Allah O sözü asilota يا سلام وما الصفو من قويه اعلم يا سلام يا, يا سلام الله الله الله اوه What does the يا ريت تعالوا الله فطلع على الناس. الله الله الله الله. فاذا يا رب يا ومصلي على طاقة. فاذا افضتم من عرفات فالكر الله. يا حبيبي يا حبيبي يا الثاني يا زمان. فاذا افضتم راو وصلنا عليكم وصلنا دوله منوريا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 من اعرافه لا ليس عليكم جناح ان تسروا يقولون مرو بكم الله يا من عرقات بود يلا ونسجونك ما تروحوا اصلا يا اخي هو جانا طاقه الشيخ حيتن له اريد جوازه مش عادي طيب لازم لازم الشيخ عمران من مشروع البودو ها انا هقوله البودو من فوق على طول نبود كان دي وانا bah bah bah